ان الصراط المستقيم صراط الذين أ ن ع م ت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آ م ي ن و إ ذ أ و ح ي ت إ ل ى الحوارين أ ن آ م ن و ا بي و ب ر س و ل ي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 قال اتقوا الله إن كنتم قالوا ا ت ق الله نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا, وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونعلم أ ن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا م ن ا ل س م ا ء ت ك و ن لنا ع ي د النابلسي ل ل ن ل و ا ر م ق ن ا وأنت خ ي ر ا ل ر ا ز ق ي ن ق الله ا ل إني ن ز ل ه ا ع ل ي ك م فمن ََ يكفر َُْ بعد َُْ منكم ُِْْ ف َ إ ِ ن ِّ ي أُعَذِّبُهُ ع َ ذ اعذبه ب ً ا أ ُُُِ عذابا ًََ لا َ أ ُ ع ذ ِ ب ُ ه ُ أ َ ح َ د ً ا من َِ العالمين َََِْ واذ قال الله يا عيسى بن مريم ا أ ن ت قلت للناس اتخذوني و أ م ي إ ل ه ي ن اانت قلت للناس اتخذوني وامي إ ل ه ي ن من دون الله قال سبحانك, قال سبحانك ما يكون في ان اقول ما ليس لي بحق ان كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أ ع ل م ما في نفسك إ ن ك انت علام الغيوب تعلم ما في نفسي ولا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 فلما توفيتني كنت ان ترقيب ا عليهم و أ ن ت على كل شيء شهيده ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم, قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات وتجري تحتها الأنهار من خالدين, خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم الله ملك السماوات والأرض ملك فيهن وما وهو ع ل ى كل ش ي ء قدير